БОК ТЮ Трыццэт шэсть Ситтатун ва ثаласун Ситтата ва ثаласун Грамадскі мясцовы транспорт Алмвасалат ул'аммату л'каріба Алмвасалат Дзе знаходзіцца аўтобусны прыпынак اين موقف الباص الحافله اين موقف الباص يا باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ أي باص الذي يذهب الى وسط المدينه يا كم مرشروتا خط الذي ينبغي ان اخذه أي خط الذي يجب أن آخذه؟ تي треба هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ هل يجب أن أبدل الباص في السفر؟ Дем мне أين ينبغي أن أبدل الباص؟ أين يجب أن أبدل الباص؟ Сколько коштует بكم تذكرة السفر؟ بكم تذكرة السفر؟ كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ كم عدد المحطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Вам ينبغي أن تنزل هنا يجب أن تنزل هنا вам треба выходиць ينبغي أن تنزل من الخلف يجب أن تنزل من الخلف наступны цягнік будзе праз 5 хвілін المتر التالي سيصل خلال 5 دقائق المترو трамвай будзе праз 10 хвілін. الترام التالي аўтобус будзе праз 15 хвілін. الباص خلال خمسة دقيقة الباس التالي سيصل خلال خمسة عشر متى يسافر آخر مترو متى يسافر آخر مترو متى يسافر آخر ترام متى يسافر آخر ترام؟ калі едзе апошні автобус؟ متى يسافر آخر باس؟ متى يسافر آخر باس؟ у вас هل معك تذكرت سفر؟ هل معك تذكرة سفر؟ بيлет? не, няма. لا لا يوجد معي تذكرت سفر لا ما معي تدي вам دفع ديسة платить شتراف عليك أن تدفع غرامة إذن عليك أن تدفع غرامة